بسم الله الرحمن الرحيم إنا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكه والروح فيها بِإِذْنِ ربهم من كل أَمْرٍ سلام هي حتى مطلع الفجر